الا كل ما هوات قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس كب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله Żydzę, że jestem w stanie znaleźć مَا هُوَ tym momencie. Nie ma to miejsca, gdzie jesteśmy w stanie شد على أهدي فبين مشت ونفل مصيب وكم من ناس رأينا أمه ففانوا فلم يبقى منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي الملمو فيها الحبيب الحبيب الأمر وما هو إلا على نفسه وللنسي ثوب لطول البقاء فيها وإلمك فيهم دبيهم ولدهر شد على أهليه فبين مشد ونبل مصير Chciałbym, żebyście mieli okazję, مَا mieli okazję, abyście mieli okazję, abyście mieli okazję, لَا mieli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 يبدلي شد على أهلي فبين المشد ونفل المصير